بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غلبت الروم, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضعة سنين. في بضعة سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذى.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 يَلْمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ أَوَلَمْ يَتَذَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّكَ لَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وَإِنَّكَ لَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 عَمْرُهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُهَا وَعَمْرُهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَعَمْرُهَا أَكْثَرُ مِمَّا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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة ليس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاع و كانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم شفاع و كانوا بشركائهم كافرين.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 وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ثم إذا أتت بشرا تتشون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أتت بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب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 إليها وجعل بينكم ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا للعالمين إن في ذلك لآيات وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاؤُ إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما 114. ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانط، كل له قانط، وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وله المثل الأعظم في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا وَأَقِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا أقسم وجهك للدين حنيفة. فقرة الله التي فطر الناس عليها. فقرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.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 رَبُّهُم مُنِيرِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فسوف تعلمون. فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون.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 إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لا آيات لقوم حقه والمسكين وبن السبيل فأتى القرباء حق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 وما آتيتم من ربا ليربو وفي أموال الناس فلا يربو عند الله وما وما من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيعون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم وزقكم ثم يموتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم وزقكم ثم يموتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء؟ هل من من من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون بحاله وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت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 كان أكثرهم مشركين كان أكثر مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم له من الله يومئذ يصدعون، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، من كفر فعليه كفره. وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يُمَهِّدُونَ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يُمَهِّدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنوا إنه لا, يحب الكافرين إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجروا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاء بِئِنَّاتٍ فَتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرًا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ فَأَثَرَهُ فَيَرْسُقُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ فَيَرْسُقُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَرَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَيَرْسُقُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ سَنفَتَرى الوَرَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَإِذَا أَصَابَهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى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 على كل شيء قدير ولَئِنَّ أُرْسَلْنَا رِحْمًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ وَلَئِنَّ أُرْسَلْنَا رِحْمًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انتبه هذه العمى 124. ولا أنت بهذه العمي عن ظلالتهم 125. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 126. إن تسمعوا إلا من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 بِعَذْبِ قُوَّةٍ ثُمَّ جَارًا مِنْ بَعْضِ قُوَّةٍ رُخَمٍ وَشَيْبَةٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون كذلك كانوا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبث 111. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث 112. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فهذا يوم فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئته بآية لا يقولن الذين كفوا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئته بآية لا الذين كفوا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. أصبر إن وعد الله حق. أصبر إن وعد الله حق.